السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م اما بعد عن وحدثني يقول ل ك عن أ بعد ي مية النظر سالم مولى عمر بن م ر بن ب ع ي الله خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم أبن الحارث أبن الصمة بعض روايات العكس أرسله إلى أرسل جهيم جهيم عن سعيد بعض بن أن بن أبن أبن بسر أبي زيد أبو ب ص ر بن سعيد بن زيد بن خالد ي س أ ل ه ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم في المار بين ي د ي المصلي يعني أ م ا م ه بالقرب منه فقال أ ب و جهيم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو يعلم المار بين ي د ي المصلي يعني بالقرب منه ماذا عليه في ر و ا ي ة ا ل ك ش م ي ه ن ي صحيح البخاري من ا ل إ ث م من ا ل إ ث م وانتقد الحافظ رحمه الله ل ا ن ت ق ض الحافظ بن حجر صاحب العمده حينما أ د خ ل هذه ا ل ل ف ظ ة في الحديث ونسبه إ ل ى الصحيحين و لا يوجد الا من ر و ا ي ة ا ل ك ش م ي ه ن ي ة وهذه ا ل ز ي ا د ة التي لا توجد شيء من الروايات التي ادخلها الحافظ عبد الغني في العمده وانتقده الحافظ بن حجر ووقع ف ي م ن ت ق د ه فيه في البلوغ ادخلها في البلوغ من ا ل إ ث م وقال متفق عليه الانتقاد إ ذ ا كان مع ا ل أ د ب و ا ل م ر ا د منه بيان الحق أ م ر مطلوب و لا يعني هذا ان الانسان الذي ينتقد غيره ان يترفع عليهم و يتعالم و يظهر نفسه أ و يريد الحق من ا ل آ خ ر ي ن له له ان ينتقد لكن يستصحب الاخلاص في ذلك و أ ن م ر ا د من ذلك بيان الحق و أ ن ه كل من يؤخذ من قوله و يترك إ ل ا المعصوم عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لكن إ ذ ا صحب ذلك ازدراء المنتقد أ و ترفع و تعاظم المنتقد لا بد أ ن يقع منه مثل هذا ا ل خ ط أ و أ ش د و ل س م ع ن ا هذا أ ن ن ش ي ر إ ل ى أ ن الحافظ حينما انتقد صاحب العمده انه يقصد بذلك ح ض م صاحب الكتاب و الترفع عليه و التعلم عليه لا لا قد يحصل هذا من غير قصد كما حصل ا ل أ و ل هناك في ر و ا ي ة الكشميني والكشميني معروف أ ن ه مجرد راوي ليس من الحفاظ ف إ ذ ا اختلف مع غير من ا ل ر و ا ة ه يقدم غيره عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه بين يديه المصلي قال ابو النضر سالم بن ابي اميه لا ادري اقال بوسر بن سعيد اربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين سنه جاء في روايه عند البزار اربعين خريفا فتعين المتردد فيه وترجح بانه اربعين سنه أربعين كل س ن ة فيها خريف واحد إ ذ ن أ ر ب ع ي ن س ن ة و هذا الحديث متفق عليه و فيه الوعيد الشديد الذي سمعناه لمن أ ر ا د أ ن يجتاز بين ي د ي المصلي و عليه ان ينتظر و بعض الناس من السرعان مجرد ل ا يسلم ا ل إ م ا م ي ن ف ر و ينصرف من المسجد و يترتب على ذلك ما يترتب من الاخلال ب ص ل ا ة ا ل آ خ ر ي ن فعلى مثل هؤلاء أ ن ينتظر و لا ي ع ر ض و ن ف س ه م لمثل هذا الوعيد يقول و حدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار أ ن كعب ا ل أ ح ب ا ر قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يخسف به خيرا له من أ ن يمر بين, بين يديه نعم الخسف ع ق و ب ة و عذاب لكنه ع ذ ا ب في الدنيا و عذاب الدنيا مهما عظم أ س ه ل من عذاب ا ل آ خ ر ه اسهل من عذاب ا ل آ خ ر ه و لذا في ق ص ة اللعان حينما ينصح الزوج يبين له أ ن عذاب الدنيا أ ه م عذاب ا ل آ خ ر ه يتحمل الحد حد القذف و هو عذاب خير من أ ن يثبت عليه عذاب ا ل آ خ ر ه بقذفه زوجته و هو ك ا ذ ثم بعد ذلك تنصح ا ل م ر أ ة أ ن اعترافها بالزنا و رجمها أ س ه ل لها من عذاب ا ل آ خ ر ه و لا شك أ ن مثل هذا كونه عليه من ا ل إ ث م ما يكون دونه الوقوف أ ر ب ع ي ن خريفا لا شك أ ن الخصف اسهل اسهل الله المستعان و هذا الخطاب متجه لمن يريد المرور بين يدي المصلي أ م ا ب ا ل ن س ب ة للخطاب المصلي الذي يريد أ ن يدفع فهو مقيد باتخاذ السدره <تصفيق> الذي لم يتخذ السدره ليس له أ ن يدفع إ ذ ا صلى أ ح د ك م الى شيء يستره و ف أ ر ا د أ ح د ان يجتاز بين ه د ي ه ف ل ا ي د ف ع لكن الطرف ا ل آ خ ر الذي هو المار مخاطب بهذه النصوص يقول حدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الله بن عمر كان يكره أ ن يمر بين بين أ ي د ي النساء و هن يصلين إ ذ ا كان مرور ا ل م ر أ ة بين يدي المصلين للرجال م ب ط ل لصلاته و ذلك لانشغال قلبه بها فمرور الرجل بين يدي ا ل م ر أ ة و بين يدي النساء مثله او قريب منه لانشغال قلب ا ل م ر أ ة بالرجل يعني مرور ا ل م ر أ ة بين يدي ا ل م ر أ ة و الرجل بين يدي الرجل أ س ه ل من مرور ا ل م ر أ ة بين يدي الرجل و العكس لتعلق قلب أ ح د الطرفين ب ا ل آ خ ر لا شك أ ن تعلق قلب الرجل ب م ر أ ة هجد من تعلق قلبه برجل ل أ ن مرور الرجل مجرد انشغال يعرض و يزول لكن قد يترتب على مرور ا ل م ر أ ة بين يديه امر أ ع ظ م يقر في قلبه شيء و كذلك الرجل إ ذ ا مر بين يدي النساء يقول باجي خص النساء ل أ ن ه ن في آ خ ر الصفوف ل أ ن ه ن في آ خ ر الصفوف فابن عمر يكره أ ن يمر بين يدي النساء و أ ن يصلين يقول وحدثني عن مالك عن ن ا ف ع أ ن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أ ح د يصلي سواء كان من الرجال أ و من النساء وكان رضي الله عنه لا يدع و أ ح د ا يمر بين يديه ويصلي لا يترك أ ح د ل أ ن ه م أ م و ر م بالدفع م أ م و ر م بالدفع نعم إيه؟, ايه ما في شك أ ن عبيد الله بن عمر لا، لم يدرك عمر فلا بينهما واثق الداخل غير عبيد الله نعم. نعم يتخلل الصفوف يتخلل الصفوف و لا يمر بين يدي المصلين هذا أ س ه ل و إ ن كان فيه إ ش غ ا ل للمصلين لكنه أ س ه ل يتجاوز ع ن عند ا ل ح ا ج ة نعم ليس بالمرور وليس بالمرور ل أ ن المرور من ي أ ت ي من اليمين ل ل ش م ا ل أ و العكس نعم, نعم. صلى الله لك باب ا ل ر خ ص ة في المرور بين يدي المصلي حدثني ي ح ي ا عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال أ ق ب ل ت راكبا على اتان و أ ن ا يومئذ قد ن ه ز ت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس ب م ن ا فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت الاتان ت ر ت ع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أ ح د وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن سعد بن أ ب ي و ق ا س رضي الله تعالى عنه كان يمر بين يدي بعض الصفوف و ا ل ص ل ا ة ق ا ئ م ة قال مالك رحمه الله أ ن ا أ ر ى ذلك واسعا إ ذ ا أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة وبعد ان يحرم ُ الامام ولم يجد المرء مدخلا إ ل ى المسجد إ ل ا بين الصفوف وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لا يقطع الصلاه شيء مما يمر بين يدي المصلي وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يقول لا يقطع ا ل ص ل ا ة شيء مما يمر بين يدي المصلي ّ يقول في بين يدي المصلّي في الترجمة السابقة التشديد في أن يمر أحمل بين يدي المصلّي وهنا الرخصة والتشديد والترخيص وليس السابقة المرور وهنا محمول محمول أحوال المغلف عهل الله تعالى الرخصة الترجمة أحمل الرخصة على حال والترخيص محمول على باب هناك تعارف أن وليس هناك تشديد في أ و ل الامر ثم ترخيص وتسهيل في آ خ ر ه بل الحكم الذي في الباب ا ل أ و ل من التشديد باقي والحكم الذي في الباب الذي يليه من الترخيص باقي فهذا م ح م و ن على حال وذاك م ح م و ن على أ ح و ا ل أ خ ر ى يقول حدثني يحيى عمالك ن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس أ ن ه قال أ ق ب ل ت راكبا على أ ت ا ن ا ل أ ت ا ن هي أ ن ث ى الحمار و أ ن ا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني قاربت الاحتلام قاربت الاحتلام في البخاري في كتاب فضائل ا ل ق ر آ ن قال ابن عباس رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم و أ ن ا ابن عشر سنين و قد ق ر أ ت المحكم يعني المفصل توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ا ل ق ص ة التي في حديث الباب في ح ج ة الوداع يعني في آ خ ر أ ي ا م عليه الصلاه والسلام ابن عباس كما في الصحيح في ض ا ه ر ا ل ق ر آ ن يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و ل ن ا ب ن عشر سنين قد ق ر أ ت المحكم يعني المفصل والمفصل كما هو معروف من قافل س و ر ة الناس في ق و ل ا ل أ ك ث ر و إ ن قال بعض منهم من الحجرات لكن ابن عباس عمر عشر سنين ق ر أ المحكم فهل قوله ناهزت الاحتلام عمر عشر سنين او اقل من عشر سنين هذا في الصحيح في البخاري توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابن عشر سنين وقد قرات المحكم يعني قرات المحكم ولا ابن عشر سنين قيل بهذا على كل حال الاختلاف في سنه عند وفاه النبي عليه الصلاه والسلام معروف عند اهل ا ل ع م وفي المساله سته اقوال واشهر هذه الاقوال و اقواها انه ابن ثلاثه عشر في السنه هم يقولون يجاب عن قوله انا ا ب عشر سنين يعني حال قراءته المحكمه لا حال و ف ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقوله انا ا ل عشر سنين إ ش ا ر ة ل ا وقت حفظه المفصل لا إ ل ى وفاه وفات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على كل حال قد ناهز الاحتلام يعني قاربه وقد جاء راكبا على أ ت ا ن فمرت هذه ا ل أ ت ا ن بين يدي ب ع ض الصف يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى, يصلي الناس بمن ي و هذا عند أ ك ث ر ا ل ر و ا ة أ ن ا ل ص ل ا ة كانت في المنن و وقع عند مسلم رواية من روايه ابن عيينه بعرفه ب ع ر ف قال النووي يحمل ذلك على أ ن ه م ا قضيتان يعني م ر ة مره عرفه و م ر ة في المنن و هذه ط ر ي ق ة النووي ا خ ت ل ف ا ل ر و ا ة و لو كان الخلاف مرده إ ل ى ا ل ر و ا ة و لو كان اختلاف بعض ا ل ر و ا ة غير مؤثر يقول بتعدد ا ل ق ص ة و ذلك ص ي ا ن ة للصحيح و تعقب ب أ ن ا ل أ ص ل عدم التعدد لا سيما مع اتحاد مخرج الحديث فالحق ان قول من بعرفه شاذ شاذ كما قال ذلك ا ل حجر و غيره يقول فمررت بين يدي بعض الصف في كتاب الحجم صحيح البخاري الصف ا ل أ و ل فنزلت ف أ ر س ل ت الاتان ترتع و دخلت في الصف فلم ي ن ك ن ذلك علي أ ح د ا ل أ ت ا ن مرت بين يدي بعض الصف نزل عن ابن عباس و دخل في الصف فلم ينكر ذلك ع ل ي استدل ابن عباس بترك ا ل إ ن ك ا ر على الجواز استدل بترك ا ل إ ن ك ا ر فلم ي ن ك ن ذلك علي أ ح د و ترك ا ل إ ن ك ا ر يدل من باب أ و ل ى عدم إ ع ا د ة ا ل ص ل ا ة كونه لم ينكر عليه هل يفهم من هذا أ ن ه معاد الصلاه ما ينكر لكن لو قال فلم يعيد ا ل ص ل ا ة نعم نفى ذلك إ ع ا د ة الصلاه لا يمكن يبقى احتمال انكر عليه الاحتمال انكر عليه لكن يبقى أ ن ا ل ص ل ا ة م تعاد فاستدلاله بكون ذلك لم ينكر عليه و لم يستدل بترك إ ع ا د ة ا ل ص ل ا ة ل أ ن ترك ا ل إ ن ك ا ر أ ك ث ر ف ا ئ د ة ل أ ن ه ي ت ض م ترك ا ع ا د ة الصلاه و ترك الانكار ايضا الامام البخاري خرد الحديث في كتاب ا ل ص ل ا ة في باب س ت ر ة الامام ستره لمن خلف س ت ر ة ا ل م ا م سترة ا ل م ا ل ف من أ ه ل العلم من استدل بهذا الحديث على أ ن الحمار لا يقطع ا ل ص ل ا ة استدل بهذا الحديث على أ ن الحمار لا يقطع ا ل ص ل ا ة واستدل بحديث عائشه وانها كانت تصلي بين تنام بين يدي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ذ ا سجدت غمزها كفت رجلها استدل بها على أ ن مرور ا ل م ر أ ة لا ق ط ع الصلاه والحديث الثابت في الصحيح أ ن ا ل ص ل ا ة يقطعها ا ل م ر أ ة والحمار والكلب ا ل أ س و د حديث أ ب ي ذر وخرج في الصحيح وهو أ ي ض ا عن أ ب ي ه ر ي ر ة التنصيص على أ ن ه يقطعها ا ل ث ل ا ث ة فمن أ ه ل العلم من يرى أ ن ا ل ث ل ا ث ة كلها تقطع ا ل ص ل ا ة و منهم من يرى أ ن الذي يقطع ا ل ص ل ا ة هو الكلب ا ل أ س و د فقط و معروف هذا عند ا ل ح ن ا ب ل ة يخرجون الحمار بحديث ابن عباس يخرجون ا ل م ر أ ة ب ق ص ة ع ا ئ ش ة و أ ن ه ا كانت تنكر ذلك و تقول ساويتمون بالكلاب و الحمر فيبقى الكلب ا ل أ س و د ل أ ن ه خرج من مفردات الحديث الحمار بحديث ا ب عباس و ا ل م ر أ ه بحديث عائشه ومنهم من يرى أ ن ه لا يقطع الصلاه شيئا على ما سياتي و د ر أ و ا ما استطعتم لا يقطع الصلاه ش ي ء ا مما يمر بين يدي المسلم والصواب أ ن مرور هذه ا ل ث ل ا ث ة يقطع الصلاه بمعنى أ ن ه يبطلها و إ ن قال بعضهم أ ن معنى ا ل ق ط ر تقليل ا ل أ ج ر نقص ا ل أ ج ر و لا ي ز م من ذلك ا ل إ ع ا د ة لكن ا ل أ ص ل بالقطع ا ل إ ب ط ا ل و الحديث صحيح صريح في ذلك تبقى ا ل إ ج ا ب ة عن حديث ابن عباس أ ن المرور بين يدي الصف و الصف خلف ا ل إ م ا م و س ت ر ة ا ل إ م ا م س ت ر ة م ن خ ل ف ه لا أ ث ر لا أ ث ر لمرور هذا الحمار بين يدي الصف ل أ ن ه لم يمر بين يدي ا ل إ م ا م و لم يمر بين يدي المنفرد و ا ل م أ م و م س ت ر ة ه و س ت ر ة إ م ا م ه فلا دليل في استثناء الحمار عائشه رضي الله عنها ويتنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم سجد غمزها ع ا ئ ش ة قاره وليست ماره القار ليس حكمه حكم الحكم المار المحظور من ذلك والذي يقطع ا ل ص ل ا ة هو مرور ا ل م ر أ ة بين يدي المصلي لا انها تكون قاره بين يديه ب ا ق ي ة ج ا ل س ة م ا ك ث ة أ و م ط ج ع ة هذا لا أ ث ر على أ ن بعضهم يقيد ا ل م ر أ ة ب إ ي ش ع ا ئ ش ة حائض ايش معنى ح ا ي ف ا ل ح ا ي ئ ا ل بالغه نعم بعضهم قيد المراه ب ا ل أ ج ن ب ي ه نعم لتعلق القلب بها دون ا ل ز و ج ة و ع ا ئ ش ة زوجه فلا تذكر الحديث والمراد مرور ا ل م ر ا ة يعني الاجنبيه لكن هذا القيد لا يريد ما يدل عليه فاذا عرفنا ان حديث يقطع المراه أ ة ل م ر أ يقطع ا ل ص ل ا ة ا ل م ر أ ة و الحمار و الكلب ا س و صحيح و صريح و إ خ ر ا ج الحمار بحديث ابن عباس لا يتجه ل أ ن الحمار لم يمر بين يدي ا ل إ م ا م و لا بين يدي ا ل م ف ر د و إ ن م ا مر بين يدي بعض ا ل م أ م و م ي ن و س ت ر ة ا ل إ م ا م س ت ر ة المخالفه و حديث ع ا ئ ش ة إ خ ر ا ج ا ل م ر أ ة بحديث ع ا ئ ش ة ايضا لا يتجه لان ع ا ئ ش ة ق ا ر ة و استماره و الكلام في المرور و من الجمهور على أ ن ا ل ص ل ا ة لا يقترحه شيء هنا ا ل إ م ا م ابن خ ا ل ي رحمه الله يقول باب س ت ر ة ا ل إ م ا م س ت ر ة من خلفه ذ ا واضح نعم في أ ن ا ل إ م ا م إ ذ ا استتر س ت ر سترة من خ ل ف إ ذ ا لم يستتر و مر أ ح د ا ل ث ل ا ث بين يديه بين ي د ي ا ل إ م ا م بطل ا ل ص ل ا ة و ص ل ا ه م و ر ا ء من أ ه ل العلم من يقول ا ل إ م ا م نفسه ستره ة لمن لمن خلفه الامم ما يلزم ان يكون هذا ولذا ترجم عليه ا ل إ م ا م البخاري مع دقته وتحري باب س ت ر ة ا ل إ م ا م س ت ر ة من قلبه على كل حال استدل بحديث ابن عباس على أ ن مرور الحمار لا يقطع ا ل ص ل ا ة فيكون ناسخا لحديث أ ب ي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع ا ل ص ل ا ة وكذا مرور ا ل م ر أ ة والكلب ا ل أ س و د ت ع ق ب ب أ ن مرور الحمار متحققق في حال مرور ابن عباس و راكبه و قد تقدم أ ن ذلك لا يضر لكون س ت ر ة ا ل إ م ا م س ت ر ة لمن خلفه لا والكلام في المرور هو الذي يؤثر أ م ا القرار لا يؤثر يقول حدثني عن مالك انه بلغه أ ن سعد بن أ ب ي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف يعني قدام قد بعض الصفوف أ م ا م ه ا ولا يؤثر ذلك و ا ل ص ل ا ة ق ا ئ م ة فدل على جواز ذلك لكن لا شك أ ن المرور وان كان بين يدي الصفوف يشوش فينبغي اتقاؤه بقدر ا ل إ م ك ا ن يعني إ ذ ا كان الخيار بين أ ن يدخل ا ل إ ن س ا ن مع الباب ا ل أ م ا م ي أ و مع الباب الخلفي يدخل مع الباب الخلفي لان لا يمر بين يدي بعض الصفوف ل أ ن ه يشوش على المصلين و إ ن كان لا أ ث ر ه في صلاتهم من حيث القطر قال مالك و أ ن ا أ ر ى ذلك واسعا ا جائزا إ ذ ا اقيمت ا ل ص ل ا ة و بعد أ ن يحرم ا ل إ م ا م و لم يجد المرء مدخلا إ ل ى المسجد إ ل ا بين الصفوف يجوز ذلك أ ن يدخل مع الباب ا ل أ م ا م ي لكن كلام مالك ولم يجد المرء مدخلا يدل على ذلك مقيد بما إ ذ ا لم يكن هناك مدخل غير ما يتطلب المرور بين يديه الصف فالافضل أ ن لا يمر بين يديهم إ ذ ا وجد غير ذلك الطريق يقول ح د ث ن ي عن مالك أ ن ه بلغه ان علي بن ي ابي طالب قال لا يقطع الصلاه شيء مما يمر بين يدي المصلي هذا موقوف وهو أ ي ض ا روي هذا البلاغ باسناد صحيح عن علي رضي الله عنه وعثمان موقوف عليهما في سنن سعيد بن منصور باسناد صحيح موقوف ع ل ي ه م لا يقطع ا ل ص ل ا ة شيء ويقول حدثني عن مالك عن بن شياب بن ع س ا ل عبد الله أ ن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع ا ل ص ل ا ة شيء مما يمر بين يدي المصلي شيء نكر في سياق النفي فتعم كل ا ل أ ش ي ا ء بما في ذلك ما نص على أ ن ه يقطع ك ا ل م ر أ ة و الحمار و كالب ا ل أ س و د فمالك رواه موقوفا على ابن عمر و أ خ ر ج ه الدار ق ط ن ي من وجه آ خ ر عن سالم عن أ ب ي ه مرفوعا يعني إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم لكن اسناده ضعيف اسناده ضعيف و جاء أ ي ض ا مرفوعا عن أ ب ي سعيد عند أ ب ي داود وعن أ ن س و أ ب ي امام عند الدار ق ط ن ي وعن جابر عند الطبراني في ا ل أ و س ط وكلها ضعيفه, كلها ضعيفة والصواب أ ن الصلاه يقطعها ا ل م ر أ ة والحمار والكلب ا ل أ س و د لحديث أ ب ي ذر م ر ف و ا ن إ ذ ا قام أ ح د ك م يصلي ف إ ن ه يستره مثل م ؤ خ ر ة ا ل ر ح ل ف إ ن ه يقطع صلاته الحمار و ا ل م ر أ ة والكلب ا ل أ س و د رواه مسلم و له عن أ ب ي ه ر ي ر ة الغرفان يقطع ا ل ص ل ا ة ا ل م ر أ ة و الحمار و الكلب و جاء تقييد ا ل م ر أ ة بالحائض و المراد بالحائض ا ل م ك ل ف ة و عرفنا ان ا ل ح ن ا ب ل ة أ خ ر ج و ا الحمار بحديث ب ن عباس و ا ل م ر أ ة بحديث ع ا ئ ش ة و عرفنا الجواب عن ما قالوه و الجمهور على, على عدم القطع لما ذكر ا م ل حديث ابن عمر الموقوف و المرفوع فيكون ناسخا لحديث أ ب ي ذر المسبوق إ ذ ا قام يقضي ما فاته من ا ل ص ل ا ة حكمه حكم م ن ف ر د لا يجوز المرور به حكمه حكم م ن ف ر د نعم صلى الله عليك باب س ت ر ة ا ل م ص ل ي في السفر حدثني يحيى عن مالك إن انه بلغه أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يستتر براحلته إ ذ ا صلى وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة أ ن اباه كان يصلي في الصحراء إ ل ى غير س ت ر ة يقول رحمه الله تعالى باب س ت ر ة المصلي في السفر السفر قد لا يتيسر له شيء يستتر به في الفضاء ف ا ل أ م ر فيه إ ذ ا لم يجد أ خ ف يقول حدثني يحيى عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الله بن عمر كان يستتر ب ر ح ل ت ه اذا صلى خ ي ف ة أ ن يمر بين يديه أ ح د و في الصحيحين من روايه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان يعرض راحلته فيصلي إ ل ي ه ا يعرض راحلته ف يصلي إ ل ي ه ا و ا ل ر ا ح ل ة هي ا ل ن ا ق ة التي تصلح ل أ ن يوضع عليها الرحل و قال الازهري الراحله المركب النجيب ذكرا كان أ و ن ث ى و الهاء ا ل م ب ا ل غ ة فمثل هذا يصلح أ ن يكون ستره ومثله ا ل س ي ا ر ة لو صلى إ ل ى ا ل س ي ا ر ة و ا ق ف ة صلح الستره و أ ي شيء شاخص ي ص ل ى ان يكون س ت ر ة يقول رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة أ ن أ ب ا ه كان يصلي في الصحراء إ ل ى غير س ت ر ة أ و أن قد يكون لعدم تيسر الستره و ل أ ن ه لا يخشى مرور أ ح د بين يديه حديث ابن عباس جاء الحديث الذي سبق الذي أ و ر د ه في الحديث السابق بعض ا ل أ خ و ا ن حديث ابن عباس في البخاري قال أ ق ب ل ت راكبا على حمار اتان و أ ن ا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلبي منها الى غير جدار هذا الذي استشكلناه سابقا وقلنا يحتمل أ ن يكون ق ص ة اخرى هذه هذه اللغه تدل على نفس ا ل ق ص ة فدل على أ ن ا ل ق ص ة و ا ح د ة ويبقى أ ن ا ل إ م ا م عند بعض اهل العلم س ت ر ة للماموم ويبقى ان ا ل إ م ا م في مكانه لو مر أ ح د بين يديه من ا ل ث ل ا ث ة قطع صلاته وهو لم يستتر فالمرور من ابن عباس بين يديه الصف و ا ل إ م ا م س ت ر ة لهذا الصف ل أ ن ه في بعض ا ل ر و ا ي ت أ ن ه الصف ا ل أ و ل ف ا ل إ م ا م س ت ر ة للصفوف ويبقى أ ن عدم استتار ا ل إ م ا م هنا نعم لبيان الجواز وقول ا ل إ م ا م ا ل م خ ا ر ي باب س ت ر ة ا ل إ م ا م س ت ر ة من خلفه هذا إ ذ ا استتر ف إ ذ ا لم يستتر كان ا ل إ م ا م نفسه س ت ر ة م ن خلفه فالمطالب بالاستتار ودفع المرور هو ا ل إ م ا م والمنفرد هو ا ل إ م ا م والمنفرد نعم معنى القطع ان البتلان يعيد ا ل ص ل ا ة نعم على غير جدار جاء مفسر يعني إ ل ى غير س ت ر ة و إ ذ ا قلنا إ ل ى غير جدار و ن ا س من عصا أ و رمح و و شيء من هذا هذا إلغاء, الغاء للخبر جعل الخبر عاري عن ا ل ف ا ئ د ة عند جمع اهل العلم أ ن ص ل ا ة ا ل م أ م و م م ر ت ب ة ب ص ل ا ة ا ل إ م ا م من جهه و ا ل أ م ر الثاني أ ن ه ما دام مر بين يدي هذا ا ل إ م ا م وسترته وستر المخلف ك أ ن ه مر بينهم من ستره ي د نعم ن ل الله ك باب مسح الحصباء في ا ل ص ل ا ة حدثني أ ح ي ى عن مالك عن أ ب ي جعفر القارئ أ ن ه قال ر أ ي ت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إ ذ ا أ ه و ى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا ل ح مسح مسحة واحدة ص ب ا وتركها خفيفا ي ر حمر من النعم مسح الحصباء باب الصلاة ل ح ص المشوش على الساجد وفي حكمه ما على وجه ا ل أ ر ض مما يشوش على الساجد صلاته من رمل وتراب وحشيش وثيل كل ما يشوش على المصلي هل يمسح أ و لا يمسح هل يهيئ المكان ينبغي ن نهيئ المكان قبل ا د خ و ل ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا كان ما على وجه ا ل أ ر ض يذهب الخشوع ينبغي أ ن يفرش على هذه ا ل أ ر ض ما ي ح ص ل ا ل ق ش و ع ي ك م ل ه يقول حدثني يحيى عمالك ن عن ابن جعفر القارئ ب الهمز المدني المخزومي أ ن ه قال ر أ ي ت عبد الله بن عمر إ ذ ا أ ه و ى للسجود أ ه و ى وهوى بمعنى واحد يعني نزل للسجود مسح الحصب ة لموضع جبهته مسحا خفيفا مسحا خفيفا ليزيل شق شغله عن ا ل ص ل ا ة ل أ ن هذا الحصى يشغله عن صلاته ليزيل شغله عن ا ل ص ل ا ة بما ي ت أ ذ ى به وبما يحصل على ج ف ت ه من التراب مما يؤذيه ق د يدخل في عينيه و أ ش ب ه ذلك و إ ن كان الاختيار تركه و حكى النووي اتفاق العلماء على ك ر ا ه ة مسح ا ل ح ص ب ة و غيرها في ا ل ص ل ا ة أ و ل ا ل أ ن ه ح ر ك ة في ا ل ص ل ا ة ا ل أ م ر الثاني جاء معللا ب أ ن ا ل ر ح م ة تواجهه عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن ه بلغه أ ن أ ب ا ذر كان يقول مسح الحصباء و ا ح د ة مسح الحصباء م س ح ة و ا ح د ة أ ي ت س و ي ة الموضع الذي يسجد عليه إ ن م ا يجوز م س ح ة و ا ح د ة في ا ل ص ل ا ة و تركها و ا ل إ ق ب ا ل على ا ل ص ل ا ة يعني ولا و ا ح د ة خير من, من حمر النعم و الحمر من ا ل إ ب ل هي أ ح س ن أ ل و ا ن ه ا فهي المفضله عند العرب فترك هذا أ ع ظ م أ ج ر ا مما لو كان عند ا ل إ ن س ا ن هذا النوع من ا ل إ ب ل و تصدق به أ و حمل عليها في سبيل الله روى ا ل خ م س ة عن سفيان عن الزهري عن ابي ا ل أ ح و ص أ ن ه سمع أ ب ا ذر يرويه عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال إ ذ ا قام أ ح د ك م من ا ل ص ل ا ة ف إ ن ا ل ر ح م ة تواجهه فلا يمسح الحصى فلا يمسح الحصى هذا نهي و ا ل أ ص ل في النهي التحريم لكنه محمول على ك ر ا ه ا بدليل ا ل إ ذ ن بالواحده ل أ ن ما كان نهي و ن ه ي تحريم لا يؤذن منه بشيء ما دام أ ذ ن بواحد دل على أ ن النهي محمول على الكراهه و عند أ ح م د عن ابي ذر و ا ح د ة أ و د ع و روى الشيخان و اصحاب السنن عن م ع ي ق ي ب أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الرجل ي س و ي التراب حيث يسجد قال إ ن كنت فاعلا فواحده إ ن كنت فاعلا فواحده و هذا يصرف النهي من التحريم إ ل ى الكراهه نعم, نعم. باب ما جاء في تسويه الصفوف حدثني احياء عن مالك عن نافع ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يامر بتسويه الصفوف فاذا جاءوه فاخبروه ان قد استوت كفضر وحدثني عمالك عن مالك عن امنه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه قال كنت مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقامت الصلاه و أ ن ا اكلمه في ان يفرض لي فلم أ ز ل أ ك ل م ه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم ب ت س و ي ة الصفوف ف أ خ ب ر و ه أ ن الصفوف قد استوت فقال لي استو في الصف ثم كبر يقول رحمه الله تعالى جاء في تسوية الصفوف والمراد تعديل الصفوف لتكون على سمت واحد لتكون الله تعالى تعديل على رحمه واحد بما سمت سمت جاء على والمقياس في هذا المناكب والاقدام أ ق د م المناكب ا ل و أ ف إ ذ ا تساوت المناكب وتساوت ا ل أ ق د ا م هذه ه التسويه والا فقد يكون الشخص نضو الخلق نحيفا وبجانبه شخص ممتلئ الجسم يساويه بامامه الا باخره ان تساوى معه في مقدمته ت أ خ ر عنصر و ان ساواه ب مؤخرته تقدم عنصر فالمنظور إ ل ي ه و المرد نعم هو المناكب و ا ل أ ق د ا م يبقى أ ن ه قد ي ط ل ع مثل هذا ا ل ف د ي ن شيء منه قدامه ش ي ء ا خ ر هذا أ م ر لا خ ي ر مقدور عليه ولا ينظر إ ل ي ه ولا يرتب عليه حكم انما المطلوب ا ل ت س و ي ة والمحاذاه في المناكب و ا ل أ ق د ا م و أ ن تكون على سمت واحد ويراد أ ي ض ا سد الخلل في الصفوف هذا من تسويتها قبل الدخول في ا ل ص ل ا ة أ ر و ي في هذا الباب ح د ي ث ك ث ي ر ة من أ ج م ا ع ه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الصفوف, أقيم الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواه ابو داود ص ح ا ب ه ابو خزيم والحاكم أ ق ي م و ا الصفوف وحاذوا بين المناكب و ف ج و ا ت ا ل أ ق د ا م وسدوا الخلل و أ ت ذ ر و ا ف ر ج ا ت للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن وصل قطع صفا قطعه قد يتطلب ا ل أ م ر التنبيه على شيء مخل بالخشوع أ و مخل بكمال ا ل ص ل ا ة مما يغلب على ظن وجوده قد ينبه على أ م و ر لم ي ر ت بها س ن ة بعينها و إ ن م ا التنبيه ب مثل هذا الكلام يدل عليها ولو كان شخص معه طفل يؤذي الناس لا ينضبط في الصف ولا يحسن يصلي في مثل هذا يقال له هذا الطفل ابعد عن الصف ل أ ن ه إ ذ ا صف و ل أ ب و ه مثلا ودخل في ا ل ص ل ا ة وتقدم هذا الطفل أ م ا م المصلين واذاه وعبث بالمصاحف يعني ينبه على ا ل أ ب قبل ذلك وهذا يحصل كثير أ ي ض ا م س أ ل ة الجوالات كونها تشغل المصلين تفتنهم عن صلاتهم لا سيما إ ذ ا كان منبهها محرما ك ا ل ن غ ا م النغمات ا ل م و س ي ق ي ة هذه فيها فتوى من ا ل ل ج ن ة الدائمه تحريمها وما يؤسف له أ ن بعض المساجد التي يكثر فيها الناس أ ش ب ه ما تكون بالكنائس ص ل و ن الناس وينتهون الموسيقى هذا يشتغل و ه ذ ا ي ت ف ل وبعض الناس يتخذ هذه النغمات ا ل م ح ر م ة ومع ذلك ينتظر حتى تنتهي على حد زعمه حفظا لصلاته ل أ ن لا يتحرك لصلاته يغلق لا يا اخي هذا العبث يسير ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ما ارتكبته من م ح ر ر وشغلت الناس به و اشغلت نفسك به فالذي ينبه على هذه ا ل آ ل ا ت ما اجوء إ ن شاء الله و يشهد له ما جاء في معناه من ا ل أ ح ا د ي ث ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن ينبه كثير من الناس ي أ ت ي و غ ا ف ي أ ت ي إ ل ى المسجد والجوال مفتوح فيرمي غافل إ ن ب غ ي ان ينبه、مثلها. مع ث ل هذا م أ ن ا ل أ ص ل أ ن الانسان إ ذ ا دخل المسجد يغلق الجوال خلاص يقبل على عباده ويترك مشاغل الدنيا أ م و ر الدنيا ف إ ذ ا نبه الناس إ ل ى أ م ر يحتاجونه دخل في دخل فيما يشهد له من هذه ا ل ج م ة التي ذكرناها مجرد التنبيه الجرس المجرد التنبيه وليس فيه اطراب ما يدخل في هذا ل أ ن المحظور في الجرس جهته ا ل م ط ر ب ة لا جهته المنبهه و لذا جاء تشبيه الوحي به ل أ ن ه لو كان م ذ م و م من كل وجه ما شبه به المحمود و الوحي النغمات ا ل م و س ي ق ي ة تمنع ل أ د ل ة ك ث ي ر ة و ا ل ل ج ن ة افتت بتحريمها او إ ذ ا كان صوتها مشبه ل صوت الجرس المطرب اتجه ما قلت وبعض الناس يدخل بصور ا ل م س ج د س ا ل الله ا ل ع ا ف ي ة ا ي مطرب ا نعم مطرب وجاء ل ن ا ف ع نعم يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع أ ن عمر بن الخطاب كان ي أ م ر بتسويه الصفوف ف إ ذ ا جاءوه ف أ خ ب ر و ه أ ن قد استوت كبر مقتضاه أ ن عمر كان يوكل من يسوي الناس في الصفوف وهذا مندوب لا سيما إ ذ ا كثرت الصفوف ولا ينفذهم صوت ا ل إ م ا م يوكل بهم من يسوي صفوفه روى البخاري و غيره عن أ ن س ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال سووا صفوفكم ف إ ن ت س و ي ة الصفوف من إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة و لمسلم من تمام ا ل ص ل ا ة توعد على ترك ذلك بقوله لتسوون صفوفكم أ و لا يخالفن الله بين وجوهكم هذا بهذه الصحيح مخرج الصف فتسوية معرض من معرضاً الوعيد ا ت س و و ن صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم من وصل صفا وصل والله من قطع صفا قطعه اوردنا سابقا في درس المضى ان من ي أ ت ي من المسبوقين ولا يجد مكانا في الصف لو اثره احد ورجع الصف معه قلنا هذا انه من الايثار ل ي ص ح صلاه اخيه وهو محتاج اليه فتصدق عليه لكن قد يترتب على هذا قاطع في الصف و جاء الوعيد على ذلك من قطع صفا قطعه الله فعلى هذا لا ينبغي لشخص أ ن يؤثر بمثل هذا لهذا الحديث من قطع صفا قطع الذي ي ت أ خ ر عن مكانه يوجد قطع في الصف نعم و يوجد خلل في الصف على هذا لا ينبغي أ ن يحسن على أ خ ي ه ولو كان من باب ا ل إ ث ا ر ومن باب الاحسان الى أ خ ي ه في مثل هذا الذي يترتب عليه قطع للصف نعم طرف أ م ر ه أ س ه ل لكن يبقى أ ن ه أ ي ض ا قطع م د ل ا من يكون الصف متصل يصير فيه قطع وحدثني عن مالك عن عمه أ ب ي سهيل نافع بن مالك عن أ ب ي ه مالك بن أ ب ي عامر أ ن ه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت ا ل ص ل ا ة و أ ن ا أ ك ل م ه في أ ن يفرض لي يعني في العطاء يعطيه من بيت المال يخصص له مبلغ من بيت المال يفرض له مبلغ معين من بيت المال فلم أ ز ل أ ك ل م ه و يسوي ح ص ب ا ب عليه ليسجد عليها من غير تشويش حتى جاءه رجال كان قد وكلهم او وكلهم بتسويه الصفوف يعني كما كان يصنع عمر رضي الله عنه ف أ خ ب ر و ه ان الصفوف قد استوت ف أ خ ب ر و ه ان الصفوف قد استوت فقال استوي في الصف يعني قم في مكانك مع الصف يعني واترك ما أ ن ت بصدده حتى تنتهي ا ل ص ل ا ة استوي في الصف ثم كبر بعض ا ل ن ص خ ثم كبر يعني كبر عثمان بعد ان قال لهذا ي استوي في الصف بعد ان جاءه هؤلاء الوكلاء الذين وكلهم او وكلهم بتسويه الصفوف قال و استوفوا ف الصف يعني الصف مع الناس و اترك الموضوع إ ل ى بعض الصلاه ثم كبر عثمان رضي الله عنه بعد ان اخبر بتسويه هذه الصفوف و التراص جاء ل ا تصفون كما تصف الملائكه ثم سئل كيف تصف الملائكه قال اتراصون في الصف التراص في الصحيح معلق عن الصحابه انهم كانوا يلزق ب ع ض ه كعبه ب ك ع ب أ خ ي ه نعم وهذه س ن ة ت ن ب غ ا ل م ح ا ف ظ ة عليها ولا تترك ف ر ج ا ت الشيطان وليس معنى هذا أ ن ه إ ذ ا كان بينك وبين أ خ ي ك فرجه او خلل أ ن تمد رجلك ويمد رجله إ ل ى نفس بعض ما هو الحل في ص د الخلل وسد هذه الفرج أ ن ا ل إ ن س ا ن يمد رجليه ويباعد ما بينهم حتى يصل إ ل ى رجل أ خ ي ه لا ل أ ن ه إ ذ ا ح ص ل ت ا ل م ح ا ذ ا ت ب ا ل أ ق د ا م في هذه ا ل ص و ر ة لم تحصل المحاذاه بالمناكب والمطلوب المحاذاه بالمناكب والاقدام ف ا ل إ ن س ا ن عليه أ ن ي أ خ ذ من الصف بقدر جسمه لتتم المحاذاه و إ ل ا ذ ا فحج بين رجليه ومد و ب ع د ما بينهما الفرج موجود ولا يتم امتثال المحاذاه ب ا ل ح ا ذ ا ه ل ج ل ي فقط بل لا بد أ ن تكون م ح ا ذ ا ه ب ا ل أ ق د ا م و بالمناكب ايضا وبعض الناس يحرص على تطبيق ا ل س ن ة و يؤذي الناس برجليه وبعض الناس لا يحتمل مثل هذه التصرفات ب ع الناس حساس قد يترك ا ل ص ل ا ة إ ذ ا م س ت د ر ج بعض الناس حساس ف ا ل إ ن س ا ن يختبر جاره إ ذ ا كانت بيرتب على تطبيق هذه ا ل س ن ة محظورا اعظم يترك بينه وبينه ف ر ج ة ي س ي ر ة جدا بحيث لا تكن و خلل في الصف نعم ولا يؤثر على ص ل ا ة أ خ ي ولا شك أ ن الالتصاق بين الصفوف والتراص أ م ر مطلوب لكن بحيث لا يترتب عليه أ ث ر أ ش د جهل ا ل ا س ئ ل ة ك ث ي ر ة عن هذه الخطوط و أ ن ه ا بدعه و يجب أ ن تزال و قام سببه في عصر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و لم تفعل كل ما قام سببه و لم يفعل يكون بدعه نقول لا شك أ ن هذه الصوف تحقق مصلحه تحقق مصلحه و لا يترتب عليها أ د ل ه مفسده يعني إ ذ ا كان الخط الذي من محاذاه الركن ترتب عليه مفاسد نعم فيتنازعه أ م ر ا ن المصلحه والمفسده هنا ليست به ادنى م ف س د كون السبب قائم في عهده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم قال نعم السبب قائم لكن ليس قيام السبب في عهده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالمستوى الذي هو السبب الموجود ا ل آ ن و إ م ك ا ن تنفيذ الخط في عهده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس بمستوى إ م ك ا ن التنفيذ في هذا الوقت أ و ل ا الصفوف ليست ط و ي ل ة في مسجده عليه الصلاة و س مثل م ما هو موجود في بعض المساجد ا ل آ ن ا ل أ م ر الثاني أ ن مسجد ه عليه الصلاة ل ل و س مفروش م بالرمر كيف يتسنى خط على الرمر أ ي ض ا وجود حرص الناس في عهد عليه الله بمجرد ما ي أ م ر ه م أ ن يستوون لكن ا ل آ ن في المساجد ا ل ك ب ي ر ة التي لا يوجد في هذا الصفوف نعم لو تشوف الناس في الحرمين مثلا في م ك ة و ا ل م د ي ن ة لبعد ما بين الصفوف تجد الخلل الكبير وهذا متاخر و أ خ ي ر ا ما وجد الحل إ ل الا أن يوجد فرش فيها فرش هذه ا خ ط ط و و نعم ل ان ل ل ح ر م م ا د ي ت ع ر ف و ن الآن وضعوا لطول الصفوف. ثم بعد الصفوف ذلك ثم ج ه ه ز و ن ب ا ل فرش التي فيها هذه الخطوط لتحقق الموصلحة هذه、المصلحة. فلا شك أ ن ي ب ق ا ه ا فيه م ص ل ح ة ولا يترتب عليه مفسدا نعم السبب موجود في عصر ا ل ر ه و ل صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بمستوى السبب الداعي لوجودها في عصرنا و إ م ك ا ن تحقيقها و إ ي ج ا د ه ا و إ ن كان موجودا في عصر ا ل ر ه و ل صلى الله عليه وسلم إ ل ا أ ن ه ليس بنفس المستوى ف ا ل م ن ا ز ع ة فيها أ م ر ه ا ساحر نعم نعم باب وضع اليدين إ ح د ا ه م ا على ا ل أ خ ر ى في ا ل ص ل ا ة حدثني أ ح ي ى عن مالك عن عبد الكريم بن أ ب ي المخارق البصري أ ن ه قال من كلام ا ل ن ب و ة اذا لم تستح فافعل ما شئت وضع اليدين إ ح د ا ه م ا على ا ل أ خ ر ى في ا ل ص ل ا ة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور وحدثني عن مالك عن أ ب ي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أ ن ه قال كان الناس يؤمرون أ ن يضع الرجل اليد ر ج ل ل ا اليمنى على ذراعه اليسرى في ا ل ص ل ا ة قال أ ب و حازم لا أ ع ل م إ ل ا أ ن ه يمي ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب وضع اليدين احتاهم على الاخرى في ا ل ص ل ا ة جمهور أ ه ل العلم على ما دلت عليه الحديث حديث الباب من وضع اليد اليمنى على اليسرى على ما س ي أ ت ي شرحه بيانه و لم يقل ب ا ل إ ر س ا ل إ ر س ا ل اليدين ممن يعتد بقوله إ ل ا ما يروى عن مالك و عمل به بعض المالكيه و كثير منهم و إ ل ا فهو معروف عند طوائف البدع عند الروافض و ا ل إ م ا م ي ة و غ ي ر ه و لذا لما دخل ابن ب ط و ط ة ن ي سابور في رحلته ا ل ش ه ي ر ة ذكر هذا أ ر س ل يديه و ه و مالكي المذهب فشك فيه أ ه ل ه ا أ ن ه رافض وهم سنه في ذلك الوقت شكوا فيه واتهموه بالرفض ف د ع و ه إ ل ى و ل ي م ة فيها أ ر ن ب ل أ ن الروافض لا ي ك ل ا ل أ ر ا ن ب كاليهود نعم ف أ ك ل فتعجب وقال هذه أ ر ن ب ق ا ل نعم أ ر ن ب ن أ ك ل أ ر ن ب أ ر ن ب حلال في ا ل إ ج م ا ع ت ه م و ه بالرفض ل أ ن ه أ ر س ل يديه ثم بين لهم أ ن هذا قول عند المالكيه ومعتبر عندهم فبرا ا من الرفض ب أ ك ل ه ا ل أ ر ن ب عندهم و هو إ ن س ا ن من هذا المذهب القبيح إ ل ا أ ن ه مبتلى بامور يصل ب ع ض ه إ ل ى حد الشرك ا ل أ ك ب ر من قرا رحلته وجد ا ل أ م ث ل ة ا ل م ت و ا ف ر ة لجميع ما ذكره الشيخ محمد رحمه الله و أ ح ب ا ب الشيخ من أ ن و ا ع الشرك في توحيد الروايه نسال الله السلامه والعافيه باب وضع اليدين احداهما على ا ل أ خ ر ى يقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أ ب ي المخارق البصري هو ضعيف بالاتفاق و ا ل إ م ا م مالك معروف بتحريه و تثبته لا يروي إ ل ا عن ث ق ة كيف روى عن هذا الضعيف بالاتفاق اغتر ا ل إ م ا م مالك بسمته و كثره و طول جلوسه في المسجد فخرج حديثا لمام إ مالك رحمه الله من أ ه ل التحري و التثبت ت ش د ي د في انتقاء الرواه إ ل ا أ ن ه اغتر بظاهر هذا الرجل حسن السمت طويل المكث في المسجد ولا يلزم من هذا أ ن يكون ث ق ة في ا ل ر و ا ي ة ل أ ن ا ل ر و ا ي ة مطلوب لها أ م ر ا ن ا ل ع د ا ل ة في الدين والحفظ والضبط والاتقان لا يكفي أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن ع د ل في دينه صالحا فقيا بل ا بد م ن الشرط الثاني وهو الحفظ والضبط والاتقان أ ج م ع جمهور و أ ئ م ة الاثق والفقه في قبول ناقل الخبر ب أ ن يكون ضابطا معدلا اي يقظا ولم يكن مغفلا لا بد أ ن يكون يقظ في ر و ا ي ة يضبط يحفظ ما سمع ويؤدي كما سمع و ا ل إ م ا م مالك بشر سبيل معصوم هو نجم السنن معروف م ا ت ح ر ي و تثبته لكن لا يعني أ ن ه معصوم في كل ما يقول رحمه الله و كل ما يفعل إ ن ه قال من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى يعني مما أ د ر ك ه الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى كما في الحديث إ ن مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى أ ي ما اتفقت عليه النبوات و الشرائع ا ل س ا ب ق ة و هذا مخرج في الصحيح إ ذ ا لم تستحي إ ذ ا لم تستحي فافعل ما شئت إ ذ ا لم تستح ي فافعل ما شئت حديث مخرج في البخاري كتاب ا ل أ ن ب ي ا ء في كتاب ا ل أ د ب أ ي ض ا باب إ ذ ا لم تستح فاصنع ما شئت ترجمه بدون ياء ل أ ك ث ر الرواه و الحديث بالياء تستحي أ ي ه م ا الصواب على كل حال هما لغته ل غ ة تميم بياء و ا ح د ة أ ص ل الفعل بياء و ا ح د ة إ ن الله لا يستحي و ل غ ة قريش بيائين ء إ ن الله لا يستحي فعلى هذا إ ذ ا دخل الجازم على المضارع حذف الياء التي هي إ ي ش لام ا ل ك ل م ة ف إ ذ ا حذفت على ل غ ة التميم ما يبقى شيء هي ياء و ا ح د ة و إ ذ ا حذفت على لغه قريش حذف واحده و ب ق ي واحده فالنص بالياء إ ذ ا لم تستح ي و ا ل ت ر ج م ة بدونها على ا ل غ د ت م ي م في بعض النساء فافعل ما شئت هذا لفظه لفظ ا ل أ م ر افعل ومعناه الخبر يعني الذي لا يستحي من الناس يصنع ما شئت هذا خبر عنه لا أ ن ه يجوز له ا يفعل ذلك ومنهم من يقول انه أ م ر تهديد كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم تهديد و منهم من يرى أ ن العمل إ ذ ا كان لا يستحيا منه ف إ ن ه مباح لا يستحيا من, من اظهاره ف إ ن ه مباح و المقصود من ذلك الشخص السوي الذي ما زال على ا ل ف ط ر ة ليس المراد بالشخص الذي اجتالته الشياطين و أ ع ج ب بالمخالفين لا هذا لا يستحي الذي على ا ل ف ط ر ة حياؤه موافق لمن يجيء في الشر كان على ا ل ف ط ر ة و على كل حال المعنى منه واضح اما إ ن كان هذا العمل لا يستحيا منه دل على جوازه فافعله أ و يكون هذا المراد به التهديد و الوعيد إ ذ ا وصلت إ ل ى هذا الحد بحيث نزع منك الحياء فاصنع ما شئت يعني لا حيله فيك و وضع اليدين إ ح د ا ه م ا على ا ل أ خ ر ى في ا ل ص ل ا ة اليمنى على اليسرى يضع اليمنى على اليسرى هذا من قول مالك و ليس من الحديث يضع اليمنى على اليسرى هذا من قول مالك و هذا يضعف ا ل ر و ا ي ة التي تنقل عنه من القول بارسال اليدين في ا ل ص ل ا ة انما يضع اليمنى على اليسرى يقول عبد الوهاب هو من أ ئ م ة ا ل م ا ل ك ي ة المذهب وضعهما تحت الصدر و فوق السره نعم المذهب وضعهما تحت الصدر و فوق السره و هو من أ ئ م ة ا ل م ا ل ك ي ة و قال ا ل ح ن ف ي ة و الحلابله تحت ا ل س ر و ا ل ح ك م ة في هذه ا ل أ ي ة أ ن ه ا م ن ا س ب ة للمثول لمثول العبد الضعيف بين يدي الجبار ص ف ة للسائل الذليل الخائف الوجل المنكسر بين يدي خالقه جل و علا و هي أ ي ض ا أ ق ر ب ل ل خ ش و ع ل أ ن ه إ ذ ا لم تقبض اليد اليسرى باليمنى تحركت اليدان يمين و شمال وتعجيل الفطر تعجيل الفطر هذه ا ل س ن ة ولا تزال ا ل أ م ة بخير ما عجلت الفطر و أ خ ل ت السحور وهو معنى الاستيناء يعني ت أ خ ي ر السحور ومن المخالفين من لا يفطر حتى تشتبك النجوم هؤلاء من كان ديدنهم م خ ا ل ف ة ا ل س ن ة ا ل ث ا ب ت ة عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويوجد ا ل آ ن بين أ ه ل ا ل س ن ة مع ا ل أ س ف الشديد ب ا ل ن س ب ة ل ت أ خ ي ر السحور توجد مخالفات كثير من الناس يسهر حتى إ ذ ا بقي على الفجر س ا ع ة أ و ساعتين سحرنا هذا طبق ا ل س ن ة نعم هذا ما أ خ ر السحور فخالف ا ل س ن ة في صنيعه هذا وشاهد من الحديث وضع اليد اليمنى على اليسرى في ا ل ص ل ا ة وهذا عن ا ل إ م ا م مالك بدون و ا س ط ة يعني ما هو بنقل بالوسائط عن ا ل إ م ا م ك هذا كتاب وكثير ما ينسب إ ل ى ا ل أ ئ م ة ما لا يوجد في كلامهم ان يوجد في كتب المذاهب ما لم يقله ا ل أ ئ م ة ص ر ا ح ة و إ ن م ا يخرج على أ ق و ا ل ه م وعلى قواعدهم من قبل أ ص ح ا ب ه م نعم اين لا هو ثابت في البخاري انما أ د ر ك الناس من كلامهم اذا لم تستح فاصنع مع شيئا هذا ما في ش ك ا ل ك اين ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى لا يرى أ د ن ى إ ش ك ا ل في ا ل إ ر س ا ل و بينا هذا مرارا المرسل عنده مثل المرفوع نعم ويحتج به وبعض من تقدم يفضل ا ل إ ر س ا ل على الوصل نعم فمثل هذا لا إ ش ك ا ل فيه عند ا ل م ا ل ك ي ة واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا احتج مالك كذا النعمان به ا ل ن ب المرسل وتابعوهما ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقطه ا ل ا س ن ا د في ر أ ي المالكيه واضح في هذا هذا يقول ينقل الزرقاء الى بن عبد البر ويعزوه أ ح ي ا ن ا لكتاب التقصي فهل هو شرح للموطن لا ما هو شرح هذا أ ط ر ا ف الموطن ي ك أ ن ه مجرد أ و هو تجريد للتمهيد هو تجريد للتمهيد أ ش ب ه ما يكون بالفهرس للتمهيد يعني ترتيبه ل ح ا د ي ث ا ل م غ ط ع ه و مجرد ترتيب على ط ر ي ق ة التمهيد عرفنا سابق أ ن التمهيد مرتب على شيوخ لمن مالك نعم يطلق القول و يراد به الفعل و العكس نعم يطلق القول و يراد به الفعل و العكس يعني في التيمم فقال بيديه هكذا ن ضرب به من ا ل أ ر ض هذا فيه شيء من التوسع يقول و ح د ذ ن ي عن مالك عن أ ب ي حازم بن دينار سلمه بن دينار الزاهد العابد المعروف ا ل ث ق ة وهو الذي يروي عن سهل بن سعد الساعد ي ا ل أ ن ص ا ر ي أ م ا الذي يروي عن ابي هريره غيره نعم عن أ ب ي حازم عن ابي هريره نعم سلمان سلمان وهذا سلمان أ ن ه قال كان الناس يؤمرون كان الناس يؤمرون الصحابه وهذه ا ل ص ي غ ة لها حكم الرفع عند اهل العلم ل أ ن الصحابه لا يطلق مثل هذه ا ل ص ي غ ة لاسيما في مثل هذا الحكم الشرعي إ ل ا ويريد بذلك من له ا ل أ م ر والنهي وهو النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهذا له حكم الرفع قال كان الناس ي م ر و ن ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه قال أ ب و حازم لا أ ع ل م إ ل ا أ ن ه ينمي ذلك و هذه من ص ي غ الرفع ينمي ذلك ينميه بعض النسخ ينمى على كل حال ينمي يرفع يبلغ به كل هذا دليل على رفعه إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قوله لا أ ع ل م اعترض الداني في أ ط ر ا ف ا ل م و ط ى على هذا فقال هذا معلول ل أ ن ه ظن من أ ب ي حازم ظن من أ ب ي حازم ورد بان ابا حازم لو لم يقل لا اعلمه نعم لو لم يقل لا اعلمه لو لم يات بهذه الجمله نعم لكان في حكم مرفوع من قوله كان الناس يؤمرون والامر في الاحكام الشرعيه والنهي والنبي عليه الصلاه و ا ل س ل م ولذا المرجح في قول الراوي الصحابي امرنا او نهينا انه مرفوع كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه يقول ا ل ح ا ف ظ بن حجر أ ب ه م موضعه من الذراع على ذراعه يعني في أ و ل ه في آ خ ر ه في أ ث ن ا ئ ه مبهم وفي حديث وائل عند أ ب ي داود و ا ل ن س ا ء ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزق و ا ل س ا ب ي ع ن يضع ي اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزق و ا ل س ا ب ي ع ن يكون ي الرزق في وسط كفه اليمنى وطرفها على الكف والطرف الثاني على الساعه والرسغ أ ي ن الرسغ نعم. نعم هو الكوع、كوع. نعم أ ي العظام الله هذا العظم الناتج او ال نعم. نعم يعني هو نعم. وسط هو اين هو اين الكوع من ا ل ك ر س و ع الذي يلي الابهام فعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره ا ل ك ر س و ع والرسغ وما وسط يقول أ ي ض ا هذا الحديث موجود عند أ ب ي داود النسائي واصحابه بن خزيم وغيره ولم يذكر محلهما من الجسد محل اليدين من اليدين الجسد ف ق د راى ابن خزيم من حديث و ا ئ ل أ ن ه وضعهما على صدره على صدره وللبزار عند صدره وفي زيادات المسند من حديث علي أ ن ه وضعهما تحت ا ل س ر ة واسناده ضعيف ضعيف وضعهما تحت ا ل س ر ة وش يخالف ما الذي يخالف ا ل خ ا ل ف اقوى منه طيب و ا ل ر و ا ي ة ا ل ر ا ج ح ة و ش يعني ا ل ز ي ا د ة غير م خ ا ل ف ة صحاب الخزيمه ما له و ج ه ح ك م الشيوخ م ما له و ج ه ح ك م الشيوخ ولو عرضت بها من وقام منها يضع على زراعه على زراعه على الاطلاق عند الذي في حديث الباب وعلى كفه ك أ ن ه ق ا ب ض ه م ق ص و د ان ا ل م س أ ل ة فيها س ا ع ة أ ن ه وضعهما على صدره يعني في القيام من ا ل ص ل ا ة في حال ا ل ق ر ا ء ة واضح ظ ا ه ر لكن في حال القيام من الركوع ا ل أ م ر كذلك ل أ ن ه في حديث أ ب ي حميد رفع نعم من ركوعه حتى عاد كل فقار إ ل ى مكانه حتى عاد كل فقار إ ل ى مكانه و مكانه ا ل أ ق ر ب هو مكان قبل الركوع من القبض يعني مو ب ع د ك ع ل الفقار إ ل ى مكانه قبل الدخول في ا ل ص ل ا ة لا نعم س لا نعم نعم باب القنوت في الصبح حدثني أ ح ي ا عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنط في شيء من الصلاه ة يقول المؤلف م ر ح الله تعالى باب القنوت في الصبح القنوت والدعاء في الصلاة في المحل المخصوص من القيام من بين معاني القنوت العشرة التي ذكرها ابن العربي ونظمها الحافظ العراقي على كل حال القنوت يطلق ويراد به القنوت عشرة معاني بين يطلق من من ولكل في في في ويراد حال و هنا م ر ا د به الدعاء الدعاء في المحل المخصوص من ا ل ص ل ا ة يعني قبل الركوع أ و بعده على ما جاء في الروايات و ليس المراد به الدعاء المطلق في ا ل ص ل ا ة الذي يشمل دعاء السجود اختيار من ا ل م س أ ل ة بعد فراغ من التشهد ليس المراد و إ ن م ا يراد به الدعاء في حال القيام في الوتر و في الفرائض عند حصول النوازل يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من ا ل ص ل ا ة لا يقنط في شيء من ا ل ص ل ا ة و هذا يتناول الفرائض نعم في شيء من ا ل ص ل ا ة لا الفرائض الخمس و لا ا ل ج م ع ة و لا النوافل بما في ذلك الوتر بل روي عن ابن عمر أ ن ه بدعه ان القنوت بدعه أ م ا القنوت في الفرائض فقد ثبت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه ق ن ت شهرا يدعو على رجال و ذكوان نعم في الصبح و في المغرب و جاء في غيرهما من الصلوات في غير الصحيح هذا القنوت في الفرائض و هو محمول عند ا ل أ ك ث ر على النوازل و ما عدا ذلك لا قنوت و ا ل ش ا ف ع ي يرون استمرار القنوت في ص ل ا ة ا ل ص ب ح و يذكرون في هذا الحديث المعروف فلم يزل ي ق ن و حتى فارق الدنيا و في الصحيح قنته شهرا ثم تركه ثم تركه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هذا أ ص ح هذا ب ا ل ن س ب ة للقنوت في الفرائض نعم إ ذ ا وجد سببه و النازله التي تنزل بالمسلمين من عدو أ و مرض تفشي مرض يستثني من ذلك أ ه ل العلم الطاعون فانه لا يقنت ل ر ف ع ه ل أ ن ه ش ه ا د ة ف إ ذ ا نزل بالمسلمين ا ن ا ز ل ة شرع القنوت قنوت النوازل في الفرائض و أ ي ض ا القنوت في الوتر ما ذكر عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه قنت لكن في السنن م ا صحه ا ل ت ر م ذ ي و غيره أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام علم الحسن ما يقوله في القنوت اللهم اهدنا ف ي م ا هديت و عافنا ف م ن عافيت ا ل آ خ ر ه و هذا مصحح عند ا ل ت ل م ذ ي و غيره يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى لم يذكر في روايه يحيى أ و لم يذكر في روايه يحيى غير ذلك يعني ما ذكره عن ابن عمر و في أ ك ث ر الموطئات بعد حديث ابن عمر مالك عن هشام بن ع ر و ة ان اباه كان لا يقمت في شيء من ا ل ص ل ا ة و لا في الوتر إ ل ا أ ن ه كان يقمت في ص ل ا ة الفجر قبل أ ن يركع الركعه ا ل أ خ ي ر ة إ ذ ا قضى قراءته ثبت أ ن النبي كما ذكرنا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قنت ا ل شهرا يدعو على رعل و ا ك و ا ن و هذا في الصحيح و ثبت أ ي ض ا أ ن ه تركه فلا ينبغي فعله في الفرائض إ ل ا عند حصول سببه و ا ل ن ا ز ل ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للنوافل فلا قنوت في شيء منها إ ل ا الوتر استدلالا ب أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام علم الحسن ما يقوله في قنوته و ا ل م د ا و م ة على القنوت أ ي ض ا خلاف السنه لما ما ذكر شيء السنه علم الحسن ما يقوله في قنوت الوتر نعم و هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م ة يكفيهم الاستدلال بها يكفيهم الاستدلال بها اذا شرعه لواحد من ا ل أ م ة إ ذ ن حكم ا ل ج م ي ع نعم لكن يبقى أ ن ه هل يداوم عليه او لا يداوم أ و لا أ ل ا يداوم عليه بعض السلف بعض الصحابه ينقل عنه أ ن ه لا ي ق ل ت إ ل ا في النصف الثاني من رمضان و على كل حال ما دام وجد أ ص ل ه وجدت ا ل م ش ر و ع ي ة فالقنوت في الوتر مشروع في تعليمها القنوت على حال كل حاله ضعيفه ما, ما عدل اي دليل يدل على القنوت في الوتر نعم يصلي ركعات ويقطعها على وتر ولا يدعو في هذا المكان المقصود ان ما في شيء مرفوع ما يذكر في شيء مرفوع نعم ا ل م ر مرفوع ما في شيء ما في شيء مرفوع فلم ي ز ل و ي ق و ا حتى بارق الدنيا يصححون ه بعض ا ل ش ا ب ي ه يصححون ه ونص بعض السلف أ ن ه محدث اي بدعه نعم كيف إ ذ ا طالت ا ل ن ا ز ل ة ونسيها الناس نعم فنسيها الناس في ح ك م و حكم المصيبه ح ع ن م ا يذكر بها و الدعاء لا شك أ ن ه سلاح ينبغي أ ن يكون ديدن المسلم سواء كان م ف ر د ا أ و مع ج م ا ع ة هو سلاح لا ينبغي أ ن ي و ف ى لكن النبي عليه الصلاه و السلام قالت شهر فلعل هذا هو الحد و إ ذ ا تطلب ا ل أ م ر ا ل ز ي ا د ة على ذلك فيرجى أ ن ه لا ب أ س به عند ما يستلزم ذلك نعم هو فسر القنود في ص ل ا ة الصبح انه لم يزل يقمد حتى بارك الدنيا ب ط و ل القيام وهذا من معاني القنوت العشره نعم. نعم من معاني القنوت ا ل ع ش ر ة نعم. نعم جاء هذا وهذا جاء هذا وهذا ومنهم يلتمسون لهذا موضع ولهذا موضع يلتمسون لهذا موضع ولهذا موضع الدعاء للرفع له موضع والدعاء للطلب له موضع المقصود ما في ما يدل على التفريغ مما يدل على ن الامر فيه ا س ت ا نعم. باب النهي عن ا ل ص ل ا ة و ا ل إ ن س ا ن يريد حاجته حدثني أ ح ي ى عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن عبد الله بن ا ل أ ر ق م رضي الله تعالى عنه كان يوم اصحابه فحضرت ا ل ص ل ا ة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا اراد أ ح د ك م الغائط ف ل ي ب د أ به قبل الصلاه ة وحدثني عن مالك عن عن زيد بن اسلم أ ن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا يصلين أ أ ح د ك م وهو ضام بين وركين يقول النهي يريد حاجته يريد حاجته والحاجة يكن بها عن الألفاظ المستبشعة التي ينبغي يترفع عن ذكرها الحاجة معروف والحاجة المقضية معروفة فلا يحتاج وقضى والإنسان والحاجة معروفة والحاجة المؤلف الله تعالى الصلاة الألفاظ المستبشعة بام حاجته حاجته بها ذكرها الحاجة رحمه لمسلم معروفة عن عن عن أن نصرح أن ف إ ذ ا احتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى قضاء هذه ا ل ح ا ج ة و صارت حاجته إ ل ى ذلك ق و ي ة بحيث ينشغل بها عن صلاته ف ا ل ا و ل ا ء أ ن ينصرف و يقضي حاجته ثم يقبل على صلاته بالخشوع التام يفرغ قلبه لصلاته و يتفرغ من كل ما يشغل باله عن صلاته سواء كان من ح ا ج ة أ و غيره ا حتى لو جاء ذهنه مشغول ب أ م و ر الدنيا ينبغي أ ن يطرح ذلك وراءه فيقبل على صلاته وقل و مثل هذا في كل ما يذهب الخشوع حر شديد برد شديد جوع شديد كل هذا ينبغي أ ن يتخلص منه ويقبل على صلاته ويؤديها كما أ م ر يقول حدثني يحيى عن مالك عن ش ا م ل ع ر و ة عن أ ب ي ه نعم إ ذ ا وصل إ ل ى حد بحيث يتشوش ذهنه ولا يحظر قلبه في صلاته حكم واحد ا ل ل ه معقوله حدثني يحيى عمالك ن عن ش ا م بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عبد الله بن ا ل أ ر ق م قرشي الزهري صحابي معروف مات في ق ل ا ب ة عثمان كان ي أ م أ ص ح ا ب ه فحضرت ا ل ص ل ا ة يوما فذهب ح ض ر ت الصلاة يوما ف لحاجته ثم رجع كثير من الناس يحمل على نفسه من أ ج ل الا تفوته ا ل ص ل ا ة ويصلي وهو يدافع ا ل أ ق ب ث ي ن والجمهور على أن ص ل ا ل الجماهير على الصلاه ا ص ح ي ح ه لكن ليس له من صلاته إ ل ا ما عقل ليس له من صلاته إ ل ا ما عقل يذهب بعضهم إ ل ى إ ب ط ا ل ه ا الى إ ب ط ا ل ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه تعارض ا ل أ م ر ب ا ل ص ل ا ة و النهي عن ا ل ص ل ا ة و هو يدافع ا ل أ خ ب ث ي ن اذا تعارض ا ل أ م ر مع النهي و كل نهي يبطل العباده عند أ ه ل الظاهر إ ذ ا أ ر ا د أ ح د ك م الغائط ف ل ي ب د أ به قبل ا ل ص ل ا ة و الغائط معروف المكان المطمئن المنخفض الذي تقضى فيه ا ل ح ا ج ة ثم نقل إ ل ى ا ل ح ا ج ة نفسها من باب إ ط ل ا ق المحل و إ ر ا د ة الحاجه و في الحديث أ ن ه لا يصلي ه حاق ف إ ن فعل فقال ابن ا ل قاسم عمالك أ ح ب أ ن يعيد في الوقت و بعده احب ان يعيد في الوقت و بعده و قال أ ب و حنيفه الشافعي و هو المعروف عند الحنابله انه لا إ ع ا د ة عليه انه لا إ ع ا د ة عليه إ ذ ا لم يترك شيئا من فرائضه من فرائض ا ل ص ل ا ة أ ح ي ا ن ا قد يضطر في آ خ ر ص ل ا ة أ ن يترك ركن و يتجوز في ا ل ص ل ا ة بحيث يترك ما لا تتم الصلاه الله به فهذا لا بد من إ ع ا د ة لكن إ ذ ا أ ت ى بها ب أ ر ك ا ن ه ا و شروطها و ا ج ب ا ت ه ا ص ل ا ة ص ح ي ح ة و يبقى أ ن ه ليس له من ثوابها إ ل ا ما أ د ر ك ه بعقله و قال أ ب و حنيفه الشافعي لا إ ع ا د ة إ ن لم يترك شيئا من فرائضه و قال الطحاوي لا خلاف أ ن ه لو شغل قلبه بشيء من أ م و ر الدنيا أ ن ه لا تستحب له الاعاده فضلا عن تجب إ ذ ا شغل قلبه عن أ م و ر الدنيا وكذا لو شغله أ ي شغل سواء كان من أ م و ر الدنيا أ و من أ م و ر ا ل آ خ ر ة نعم ليس له من صلاته الا ما اقل جاء عن عمر انه كان يجهز الجيوش وفي الصلاه رضي الله عنه والله وكما قال الله جل وعلا إ ن سعيكم ن ش ت كل يشتغل بما ي ه م فمن الناس من يهتم ب أ م و ر الدين و قد تشغله حتى في صلاته و هذا ملاحظ نعم, نعم. الذي يشتغل ب ا ل أ م ر بالمعروف و النهي عن ا ل م ن ك و هو بصدق ق ض ي ة م ع ي ن ة ثم يدخل في صلاته نعم, نعم. تشغله هذه ا ل ق ض ي ة و خير على خير إ ن شاء الله كما ان عمر يجهز الجيوش في ا ل ص ل ا ة و قد ينشغل بمباح و هذا كثير و قد ينشغل بمحظور بمحرم من من الصور التي تقع الانشغال ب أ م ر مشروع بما يشبه عمل المصلي بما يشبه المصلي يعني افترض ان شخص خلف ا ل إ م ا م و ا ل إ م ا م ي ق ر أ بايات م ؤ ث ر ة فيبحث لا من ق ر ا ء ة الامام إ م و ل ن الآيات التي يقرأ ولا بسبب ا ل آ ي ا ت التي ي ق ر أ ه ا ا ل إ م ا م وهذا حصل شخص في الدور الثاني في المسجد الحرام يطل على المطاف وفي أ و ق ا ت الزحام ر أ ى الناس حول المطاف يموج بعضهم في بعض فبكى من هذا الممثل و ا ل إ م ا م ي ق ر أ آ ي ا ت م ؤ ث ر ة وبعض الناس سبكون بسبب ا ل ق ر ا ء ة هذا انشغال ب أ م ر خير لكن ا ل أ و ل ى ان يقبل ا ل إ ن س ا ن على صلاته ولا ينشغل ب أ ي أ م ر ولو كان خير ل أ ن ا ل أ ج ر المرتب على ا ل ص ل ا ة غير ا ل أ ج ر المرتب على غيرها فضلا عن ان ينشغل بالمباح فضلا عن أ ن ينشغل بالمحرر بعض الناس تشغله أ م و ر ه ا ل ع ا د ي ة ا ل م ب ا ح ة وبعض الناس من من نسال الله ا ل ع ا ف ي ة يشتغل بالمحرمات والمنكرات تشغل هذه المحرمات حتى في ص ل ا ت ه ثم قال رحمه الله تعالى و حدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م أ ن عمر بن الخطاب قال لا يصلين أ أ ح د ك م لا ي ص ل ي أ ن أ ح د ك م هو ضام بين وركيه يعني من شده الحقن والاحتقان والحصر بعض الناس إ ذ ا أ ص ي ب بهذا ضم وركيه ل أ ل ا يخرج منه شيء وقلنا ن ثبت النهي من حديث ع ا ئ ش ة وغيرها قال لا يصلي أ ح د ب ح ذ ر ه طعام ولا وهو يدافع لقبتان المقصود أ ن مثل هذا ينبغي أ ن يتقى ينبغي أ ن يتقى بقدر ا ل إ ن س ا ن و ف ر غ ا ل إ ن س ا ن نفسه وقلبه ويقبل على صلاته بقلب فارغ نعم, نعم. يعني صارت حادته م ض ط ر د ة أ و احتاج إ ل ي ه في هذا الوقت ك ل ا م على ا ل ح ا ج ة ل أ ن ا ل م س أ ل ة فيما يشغل القلب عن ا ل ص ل ا ة بحيث لو صلى وهو محتاج إ ل ى طعامه أ و محتاج إ ل ى قضاء حاجته أ و محتاج إ ل ى ما يلبسه ليدفع البرد او الحر نعم لم يعقد من صلاته شيء هنا يشرع أ ن يفرغ من هذا الشاغل ثم يلتبط الى صلاته اعد هنا م س أ ل ة المفاضله بين ا ل ص ل ا ة في وقتها وبين تحصيل الخشوع تحصيل الخشوع والخشوع عند الجمهور س ن ة وليس بواجب الخشوع عند الجمهور س ن ة وليس بواجب و أ و ج ب هجم من ا ل العلم ب ا ل رجب و الغزالي غيرهما اوجب الخشوع في ا ل ص ل ا ة نعم باب انتظار ا ل ص ل ا ة والمشي إ ل ي ه اليها وحدثني يحيى عن م ا ك عن أ ب ر ر هريرة رضي ي أبي ة عن ل ل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ه عنه أن الملائكه تصلي على أ ح د ك م ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له و اللهم ارحمه وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في ص ل ا ة ما كانت ا ل ص ل ا ة تحبسه لا يمنعه أ ن ينقلب الى أ ه ل ه إ ل ا ا ل ص ل ا ة قال مالك لا أ ر ى قوله ما لم يحدث إ ل ا الاحداث الذي ينقض الوضوء وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أ ح د ك م في ص ل ا ة ما كانت ا ل ص ل ا ة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب إ ل ى أ ه ل ه إ ل ا ا ل ص ل ا ة وحدثني عن مالك عن سمي مولاي ب بكر أ ن أ ب ا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من غدا و راح إ ل ى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أ و ليعلمه ثم رجع إ ل ى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أ ن ه سمع ابا ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه يقول إ ذ ا صلى أ ح د ك م ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكه تصلي عليه اللهم اغفر له واللهم ر ح م ه ف إ ن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر ا ل ص ل ا ة لم يزل في ص ل ا ة حتى يصلي وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن ع ق و ب عن أ ب ي ه عن أ ب ي هريره رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا أ خ ب ر ك م بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إ س ب ا غ الوضوء عند المكاره و ك ث ر ة الخطا ء إ ل ى المساجد وانتظار ا ل ص ل ا ة بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط وحدثني عن مالك إن انه بلغه أ ن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج أ ح د من المسجد بعد النداء إ ل ا أ ح د يريد الرجوع إ ل ي ه إ ل ا منافق وحدثني رسول عبد قتادة عن عن بن بن عن بن عن الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن الزبير سليم الزرقي أبي رضي عليه عامر عامر تعالى مالك وسلم الله الله الله الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فليركع ركعتين قبل أ ن يجلس وحدثني عن مالك عن أ ب ي النضر م و ل ا عمر بن عبيد الله عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن أ ن ه قال له أ ل م أ ر ى صاحبك إ ذ ا دخل المسجد يجلس قبل أ ن يركع قال ابو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أ ن يجلس إ ذ ا دخل المسجد قبل أ ن يركع قال يحيى قال مالك رحمه الله وذلك حسن وليس بواجب يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب انتظار ا ل ص ل ا ة والمشي إ ل ي ه ا انتظار ا ل ص ل ا ة يعني في مكانها في مكانها يعني في المسجد والمشي إ ل ي ه ا مما يرتب عليه الحسنات بعدد الخطا انتظار ا ل ص ل ا ة قد يقول قائل أ ن بعض الناس يفرغ نفسه ل ل ص ل ا ة لكنه جالس في بيته ينتظر ا ل أ ذ ا ن ثم يخرج الى ا ل ص ل ا ة هل نقول انه في ا ل ص ل ا ة وفي بيته لا والمشي إ ل ي ه ا رتب عليها أ ج ر وفيه بني س ل م ة دياركم تكتب اثاركم ومعلوم أ ن هذا للبعيد من المسجد ه و أ ع ظ م أ ج ر من القريب إ ذ ا كان المشي مما تطلبه ا ل ع ب ا د ة سمعنا هذا ان ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا خرج من بيته وبيته قريب من المسجد أ ن ه يدور الحي لتكسير ا ل خ ط أ نقول لا يا أ خ ي هذا ما فيه أ ج ر ل أ ن ا ل أ ج ر الذي رتب عليه الثواب ما تطلبه العباده ل أ ن ا ل م ش ق ة لذاتها ليست من مقاصد الشر لكن لو كان البيت بعيد قلنا نعم باب انتظار ا ل ص ل ا ة يقول حدثني يحيى عمالك عم عن ابي الزناد عن العرج عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي ا ل م ع ن ى اللغوي تدعو تدعو لمن ما كثر ا ل مصلاه تصلي على أ ح د ك م ما دام في مصلاه ما دام في مصلاه يعني ينتظر ا ل ص ل ا ة و المصلى احتمل أ ن يراد به ا ل ب ق ع ة التي أ د ى فيها ا ل ص ل ا ة و يحتمل أ ن يكون المسجد الذي صلى فيه هذا ا ح ت م ا ل ا فالمسجد مصلى و قد صلى في هذا المسجد كما أ ن ا ل ب ق ع ة التي أ د ى فيها هذه ا ل ص ل ا ة مصلى أ ي ض ا و الحديث هل يتناول الاحتمالين أ و يتناول أ ح د ه م ا دون ا ل آ خ ر لا شك أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا مكث في ا ل ب ق ع ة التي أ د ى فيها ا ل ص ل ا ة دخل في النص دخولا قطعيا لكن إ ذ ا انتقل إ ل ى مكان آ خ ر في المسجد ينتظر ا ل ص ل ا ة أ و جلس يذكر الله جل و علا نعم صلى في طرف مسجد أ و في الصف الثاني الذي ليس فيه تكاءه وجلوسه في هذا المكان ي ت ر ب وانتقل إ ل ى ساريه أ و إ ل ى جدار أ و إ ل ى شيء يرتاح فيه نقول فضل الله واسع ما دام ما يحبسه إ ل ا ا ل ص ل ا ة والذكر فضل الله واسع و إ ن قال بعضهم ان هذا لا يشمله لكن فضل الله واسع ولو أ ن ا م ر أ ة قعدت في مصلاها جلست في مصلاها في بيتها تنتظر ا ل ص ل ا ة ا ل ث ا ن ي ة تصلي على أ ح د ك م ما دام في مصلاه و معروف أ ن الخطاب للرجال ت ن ا و ل النساء ف إ ذ ا جلست ا ل م ر أ ة في مصلاها التي صلت فيه تذكر الله جل و علا تنتظر ا ل ص ل ا ة ا ل ل ا ح ق ة فالنص يتناولها ان شاء الله تعالى ل أ ن ه ا حبست نفسها عن التصرف ر غ ب ة في ا ل ص ل ا ة يقول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ا ل م ل ا ئ ك ة تصلي على أ ح د ك م ما دام فيهم صلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث و هناك فجلس في المسجد ينتظر ا ل ص ل ا ة فجلس فيهم صلاه ما يدل على أ ن الجلوس مقصود و هل المراد به ح ق ي ق ة الجلوس أ و المراد به المكث في المسجد متعبدا لله جل و علا بصلاه ل أ ن قلنا إ ذ ا جلس معناه لا يقوم و لا يصلى ا ل م ك س متعبده لله جل وعلا ب ص ل ا ة أ و ذكر أ و ت ل ا و ة أ و حضور درس كل هذا أ م ر مطلوب لكن لو غلبه النعاس مثلا و أ خ ذ يذكر الله و هو يمشي في المسجد مستحضرا ل قول الله جل و علا الذين يذكرون الله قياما وقعودا و ع ل ج و ا ب ه فبدلا من أ ن يجلس و ينعس و لا يستحضر من قراءته و لا ذكر شيء يمشي في المسجد أ و كان محتاج ل ى المشي مثلا منصوح ب ي ن ي م ش ي فقال بدلا من أ م ش ي في شوارع أ و في غيرها أ ج ل س في مسجد أ ن ت ظ ر ا ل ص ل ا ة و أ ذ ك ر الله جل و علا و أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن و أ ن ا أ م ش ي قل يؤجر إ ن شاء الله تعالى على هذه ا ل ن ي ة و على هذا البقاء و على هذا المكث و إ ن نقص أ ج ر ه عن أ ج ر الجلوس المقصود أ ن ه إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل ب ا ن ي ا ت و إ ن م ا لكل من يعني لو جلس من غير قصد المكان ب ا ر د هو على الشموس. نعم. او ي ن اطلع ل ى ا ل ش م و س نعم أ و دافئ ا ت ا هذا ما ي ج ر عليه هذا ما ي ج ر عليه ما ي ج ر و ن على إ ج ا ب ة أ م ر ه ا ف ق لا جلوسها ما ل جلوسة ق ي م مقصودا أ ن يجلس الشخص في م ص ل ه متعبدا لله جل وعلا ذلك. لو قام ي ش ي طوف نعم هذه ع ب ا د ة من أ ف ض ل ع ب العبادات د من أ ف ض وهو معدل للصلاه هذا المكان الذي جلس فيه معدل للصلاه التي تلي هذه ه م ص ل س ل د م مصلى معد ل ا ل ص ل ا ة التي صليت و ما يصلى بعدها هو ينتظر ا ل ص ل ا ة في مصلى جلس في مصلى مثل ا ل م ر ة في مصلى ما ل ز م يكون المسجد ما لم يحدث وما دام في مصلى ولو لم ينتظر ا ل ص ل ا ة المقصود أ ن ه في مصلى يذكر الله جل وعلا الذي صلى في م ا لم يحدث سئل أ ب و هريره رضي الله عنه عن الحدث فقال ليش خسا او ظ ر ط اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه يعني هذا تفسير لقوله تصلي على أ ح د ك م يعني تستغفر له وتدعو له ب ا ل ر ح م ة وتمام ه في البخاري لا يزال أ ح د ك م في ص ل ا ة ما دامت ا ل ص ا ه تحبسه ولا يمنعه ان ينقلب إ ل ى أ ه ل ه إ ل ا ا ل ص ل ا ة إ ل ا ا ل ص ل ا ة و س ي أ ت ي هذا عند ا ل إ م ا م مالك مفصولا عن الحديث وهو في البخاري سياقه عند البخاري على أ س ا س أ ن ه حديث واحد مكث وصله في م ص ل ه في بيت فاتته ا ل ص ل ا ة و صلى في بيته يكتب الحاجه ماذا ي ك ت صلح لكن فاته من ا ل أ ج ر بقدر ما فاته من الجمال إ ذ ا كان مفرطا ما لم يحدث اللهم اغفر له الله و اللهم ر ح م ه قال مالك لا أ ر ى قوله ما لم يحدث الا الاحداث الذي ي ن ق ذ الوضوء ا ح د ا ث الذي ي ن ق ذ الوضوء و جاء في بعض الروايات ما لم يحدث ما لم يؤذي ما لم يؤذي و لا شك أ ن الحدث باليد و اللسان أ ش د من ما أ ش ي ر إ ل ي ه في الكتاب ل أ ن ا ل أ ذ ى من اليد و اللسان أ ش د من من ا ل أ ذ ى بالحدث نعم الحدث فيه أ ذ ى فيه رائحه كريهه لكن ا ل أ ذ ى باليد و اللسان أ ب ل غ فهو أ و ل ى و الحديث مطابق لقوله تعالى و ا ل م ل ا ئ ك ة س ب ح و ن بحمد ربهم و يستغفرون لمن نعم للذين آ م ن و ا يقول حدثني عمالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أ ح د ك م في ص ل ا ة في ثوابها لا في حكمها أ ن ه يحرم عليه ان ت ك ل م ليس المراد به أ ن ه في ص ل ا ة من جميع الوجوه لكن يمنع مما يمنع منه المصلي من بعض الوجوه فلا يشبك بين ه ما دام في انتظر ا ل ص ل ا ة على ان الذي في طريقه ل ل ص ل ا ة في ص ل ا ة لا يشبك بين اصابعه لكن بعد الفراغ من ا ل ص ل ا ة و انتظار ا ل ص ل ا ة ا ل أ خ ر ى يشبك بين أ ص ا ب ع و لا يشبك و هو ينتظر ا ل ص ل ا ة ا ل أ خ ر ى ما يشبك لكن لو كان لا ينتظر يريد أ ن يخرج يشبك كما في حديث اليدين ما كانت ا ل ص ل ا ة تحبسه لا يمنعه أ ن ينقلب إ ل ى أ ه ل ه إ ل ا ا ل ص ل ا ة و هذا جزء من الحديث السابق صنع مالك ي ج ع ل ه م حديثين و أ ك ث ر ا ل ر و ا ة ضم هذا إ ل ى ا ل أ و ل ف ج ع ل و ا حديثا واحدا يقول ابن حجر ولا حجر في ذلك يعني يجوز هذا و هذا ينتظر ص ل ا ة ايش ا ل م ط ل ق ة حتى لو كان في وقت نهي مثلا و ينتظر خروج وقت النهي ليصلي فضل الله واسع إ ذ ا كانت ا ل ص ل ا ة تحبسه و لا يمنعه أ ن ينقلب الى اهله الا ا ل ص ل ا ة و يقتضي أ ن ه إ ذ ا صرف نيته عن ذلك صارف آ خ ر انقطع عنه الثواب المذكور و كذلك إ ذ ا شارك ن ي ة الانتظار أ م ر آ خ ر و صار عنده موعد طيب لو انقطعت هذه ا ل ن ي ة هو جالس ينتظر ا ل ص ل ا ة صلى الظهر و ج ل س ينتظر العصر ثم اتصل عليه واحد من التلفون قال أ ن ا أ ر ي د أ ن اقابلك قال خلص ا حدد موعد قال موعدك المكان الفلاني و هو ي ت أ ه ب للخروج اتصل عليه م ر ة ثانيه قال لا أ ج ل س في المسجد أ ن ا أ ج ي ل النية إيه ك ن ه قطع هذه ا ل ن ي ة ق ط ع و ن بان يقومون بان يقومون ب ل ة هذا ا ل ن بان يقومون ي ه م ن ن و ى ا ل إ ف ط ا ر أ ف ط ا ر م ن ن و ى ا ل إ ف ط ا ر أفطار ل ا ه ذ ا ن و ى ي خ ر ج خ ل ا ص ك ل م و ن بان ق ا ب ل ن م و ن ا ن ي ق و ن بان ي ط ل ع قبل أ ن ي خ ر ج م ن ا ل م س ج د ا ت ص ل و م و ن بان يقومون بان ي ق و م ا ن ي ق و م ا ل م س ج د أ و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن ي ن و ن و ن و ن و ن ت ن و ن و ن و ن و قال لا و ا ل ل ه أ ن ا ن ا أقدر أطلع ت و ن و ن ي في المسجد ن و ن و ن و و ع و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن ع ا د الذرات تقدر بقدرها ما منعه إ ل ا أ م ر ضروري ا ل ض ر ر ا ت تقدر بقدرها م ع ر و ف ق و ل الناظم رحمه الله بن عبد القوي خير مقام قمت به وحله تحليتها ذكر ا ل إ ل ه في المسجد وكثيرا ما يرث ا ل أ ح ا د ي ث أ ن دخل على النبي في المسجد جاء إ ل ى المسجد ف ا ق ص و د أ ن هذا د ي د ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وحدثني عن مالك عن سمي م و ل ى أ ب ي بكر أ ن أ ب ا بكر يعني م و ل ا ا ه ب ن عبد ا ل ر حارث ح م ن ب ن هشام أ ح د ان ل السبعة ف ق ه ا ك ي ق و ل م ن غدا غدوة ا أول في ل ن ه ا ر أو ر ا ح في آ خ ر ه من المسجد ز و ا ا ل إلى ل لا ي ر غيره ي د المسجد أو راح ا ا يريد غير ل لكنه غ د ا ه ذ ا خرج من بيته غ د و ة أو أو خرج أو راح م ن ب ي ت ه يريد ا ل ب ق ا ل ة م ث ل ا حاجة ليقضي ثم قابله ولده و كان راح ي ض حاجه أ ن ت لا بدخل المسجد هذا ما غدا إ ل ى المسجد لكن عدوله عن, عن هذا ا ل أ م ر المباح إ ل ى هذا ا ل أ م ر الفاضل لا يحرم أ ج ر ه إ ن شاء الله تعالى إ ل ى المسجد لا ي و ل د غيره ليتعلم خيرا من غيره ل ي ت ع ل م خ ي ر ا من غيره خ ا ص ا ل درس مثلا أ و ليعلمه يعلم غيره الخير ثم رجع إ ل ى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما يقول ابن عبد البر وهذا لا يدرك ب ا ل ر أ ي والاجتهاد ل أ ن ه قطع على غيب من حكم الله و أ م ر ه في ثوابه المقصود أ ن ه يريد ابن عبد البر أ ن يقرر أنه مثل هذا لا يقال ب ا ل ر أ ي فله ا حكم الرفع ا هو بعيد من وجهه اعتبار أ ن من أ ه ل العلم من يجعل العلم باب من أ ب و ا ب الجهاد و أ ج ر ى عليه بعض احكام الجهاد في جواز السفر المقصود أ ن ه باب من أ ب و ا ب الجهاد لكن هل يرجع كالمجاهد في سبيل الله الذي ذهب ل م ق ا ت ل ا ل أ ع د ا ء م ق ص د فضل الله واسع جاء في الخبر أ ي ض ا المرفوع من حديث سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاه و السلام قال من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أ و ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله هذا مرفوع حديث ابي ا م ا م ة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من غدا إ ل ى المسجد لا يريد إ ل ا أ ن يتعلم خيرا أ و يعلمه كان ك أ ج ل حاج تاما من حجه ت م من حجه خ ر ج ه م الطبراني و إ س ن ا د كل منهما حسن كما قال السيوطي المقصود أ ن التعلم والتعليم من أ ف ض ل أ ب و ا ب الجهاد و أ ج ر ه عظيم لمن أ خ ل ص فيه ل أ ن تعلم العلم الشرعي من أ م و ر ا ل آ خ ر ة ا ل م ح ض ة التي لا يجوز فيها التشريك ف إ ذ ا أ خ ل ص العبد لربه فليبشر ل أ م خيرا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله ع ه بطريق ا ل ج ن ة نعم و حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أ ن ه سمع أ ب ا ه ر ي ر ة يقول إ ذ ا صلى أ ح د ك م فرضا أ و نفلا ل أ ن حذف المفعول يدل على التعميم إ ذ ا قلت لا تعطي زيدا أ ن ت ما ذكرت لا تعطي ريال ولا عشره ولا م ئ ة ولا أ ل ف م ق ص و د ه لا تعطي شيئا من هذا كله فحذف المفعول يدل على التعميم إ ذ ا صلى أ ح د ك م ثم جلس في مصلاه لم تزل ا ل م ل ا ئ ك ة تصلي عليه يعني تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ف إ ن قام من مصلاه يعني ا ل ب ق ع ة التي صلى فيها فجلس في المسجد ينتظر ا ل ص ل ا ة لم يزل في ص ل ا ة حكما حتى يصل ي هناك لم تزل ا ل م ل ا ئ ك ة تصلي عليه هذا إ ذ ا جلس في ا ل ب ق ع ة التي صلى فيها إ ن انتقل إ ل ى مكان آ خ ر فهو في ص ل ا ة فهو في ص ل ا ة ما دام ينتظر ا ل ص ل ا ة يقول ابن عبد البر أ ي ض ا هذا مثل حديثه المرفوع إ ل ا أ ن ه يشمل الاحتمالين السابقين ذكرهما في المراد بن المصلى و عند ا ل ن س ا ء مرفوع من طريق مالك أ ي ض ا ل أ ن ه هذا موقوف على ابي بر ايضا لكن مثله لا يقال ب ا ل ر أ ي فحكمه حكم الرافي على كل حال من جلس في المصلى ا ل ب ق ع ة التي صلى فيها دخل في هذه النصوص دخولا قطعيا ف إ ن انتقل من هذا المكان إ ل ى مكان آ خ ر في المسجد لمبرر واضح لا يستطيع أ ن يجلس بدون ت ك ا ء هذا يرجى له أ ن يكون كما لو جلس في المصلى إ ذ ا انتقل إ ل ى مكان آ خ ر من دون قصد صحيح و غرض صحيح بل انتقل من مكان إ ل ى آ خ ر لمجرد الانتقال فاذا لا شك أ ن ثوابه أ ق ل و مثله لو لم يجلس انتقل من مكان ثم إ ل ى ثالث ثم إ ل ى رابع وهكذا ولو استغرق الوقت مشيا وهو يذكر الله و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ و يصلي ف إ ن ه يرجى له الخير العظيم إ ن شاء الله تعالى ما دام جالس في المسجد في بيت من بيوت الله ينتظر ا ل ص ل ا ة فهو على خير إ ن شاء الله تعالى وحدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أ ب ي ه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ل الا هذا حرف تنبيه حرف أ أ خ ب ر ك م بما يمحو الله به الخطايا ك ن ا ي ة عن غفران الذنوب والعفو عنها أ و محوها من كتب الحفظه بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات م ر المنازل د بها ا ا ل ع ا ل ي ة في ا ل ج ن ة إ س ب ا غ الوضوء عند المكاره يعني في المشقات والشدائد ك ش د ة الحر و ش د ة البرد إ س ب ا غ الوضوء عند المكاره و ك ث ر ة الخطا جمع خ ط و ة إ ل ى المساجد ويكون ذلك ببعد الدار عن المسجد وجاء في الحديث الصحيح بني س ل م ة دياركم تكتب آ ث ا ر وانتظار ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة انتظار ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة فذلكم ا ر ب ا ط هذا رباط م ر ا ب ط ة وامتثال ل ل أ م ر و ر ا ب ط و إ ن كان ا ل أ ص ل في الرباط حقيقته ا ل ش ر ع ي ة م ل ا ز م ة الثغور لكن الذي لا يتسر له ذلك فليحرص على هذا ل أ ن ا ل م ر ا ب ط ة م أ م و ر بها فذلكم الرباط وذلكم الرباط فذلكم الرباط يعني المرغب فيه والحصر يدل على أ ن على ان هذا النوع أ ف ض ل الرباط و إ ذ ا قلنا ان قوله فذلك م الرباط من باب التشبيه يعني كالرباط اقتضى أ ن ه دون الرباط في الثغور لكنه نوع مرغب فيه من أ ن و ا ع الرباط يقول و حدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج أ ح د من المسجد بعد النداء إ ل ا أ ح د يريد الرجوع إ ل ي ه حيث خرج ل ح ا ج ة ضروره احدث و أ ر ا د أ ن يجدد الوضوء هذا في حكم من بقي في المسجد لو كان في درس مثلا و مكث فيه إ ل ى انتهى الدرس و خرج إ ل ى مسجد آ خ ر فيه درس آ خ ر و أ ر ا د أ ن يدرك الدرس من أ و ل ه هذا أ ي ض ا عذر في الخروج و إ ن كان ا ل أ و ل ى أ ن يخرج قبل ا ل أ د ا ء الا أ ح د يريد الرجوع إ ل ي ه إ ل ا منافق يريد أ ن ذلك من أ ف ع ا ل المنافقين يقول مع عبد ا ل ب ر ا مثل هذا لا يقال من ج ه ة ا ل ر أ ي ولا يكون إ ل ا توقيفا مع أ ن بعض ا ل ص ح ا ب ة حكم على بعض الناس من خلال بعض التصرفات ب أ ن ه منافق ف دل على أ ن الصحابي قد يجتهد في تطبيق هذه ا ل ص و ر ة ويرى أ ن ه ا من عمل م ن ا ف ق ي ن و إ ن لم تكن كذلك فيمكن أ ن يقال هذا من ج ه ة ا ل ر أ ي ل أ ن المنافق هو الذي يرغب عن ا ل ص ل ا ة ويخرج عنها بعد ذ ا ن ه هذا من أ ف ع ا ل المنافقين روى مسلم وابو داود و أ ح م د عن ابي الشعثه قال كنا قعودا في المسجد مع أ ب ي ه ر ي ر ة ف أ ذ ن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي ف أ ت ب ع ه أ ب و ه ر ي ر ة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة اما هذا فقد عصى أ ب ا القاسم صلى الله عليه وسلم فالخروج من المسجد بعد ا ل أ ذ ا ن لغير عذر لا يجوز بل هو محرم والصحابي صرح ب أ ن هذه م ع ص ي ة علشان هو إ م ا م ه مثلا لا ما يمبرر لمخالبه هذه النصوص فان خبر ذكروه عن سعيد قال بلغنا أ ن من خرج بين أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة لغير الوضوء أ ن ه يصاب يعني يصاب بما يكره وهذا من باب الترهيب م ث ل هذا العمل والله أ ع ل م وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن